ومن يكسب خطيئة أو عثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وعثما مبينا ولو لا فضل الله عليك ورحمته لعما من الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون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 لَا جهنم وساءت مصيرا. فِي الله لا يغفر ذَا يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد يُحِيطُونَ ضلالا بعيدا. اِيَذَا يدعون من دُونِي إِلَّا إِنَّاكُمْ وَإِنْ يدعون إِلَّا شيطانا مريدا لعنه الله وَقَالَ نَتَّخِذُ من عبادك نصيبا مَّخْرُوجًا وَلَا نُبْطِلُ لَهُ One Amoran وليبسكن هذان الانعام ولامرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد حسر حسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا أُولَئِكَ مَأْوَامٌ جَعَنَّمٌ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِنُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وعد الله حقا ومن أَصْدَقُ من الله قيلا ليس بأمانه وَلَا ولا أمانه أهل الكتاب من يعمل سوء أن يجذبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا وَمَن يَعْمَل مِن الْفَضَالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُنَاكِ أَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُغْلَمُونَ نَطِيقًا وَمَن أَحْسَن دِينًا إِنَّ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُشْرِكٌ وَاتَّبَعَ مِن لَّتِئْرَى مَحْنِيَ وَاتَّخَذَ الله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السماوات وما فِي الارض وَكَانَ الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ الله بِكُلِّ شَىْءٍ مُحِيطًا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يثنى عليكم في الخشف الكتاب قل الله يفتيكم فيهن وما يثنى عليكم في الكتاب في يتام لا تفتونهم. وما يثلى عليكم في الكتاب سي يتام النساء إلا تينا تخطونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحون, وترغبون أن تنكحون تضعفين من الولدان وان تقومون اليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما وان امراه خافت من زعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا وقل حقين وأحضرت الأنف تشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تابروا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذواك وإن تصبحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من وَكَانَ وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أُوتُوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن استقوا الله وإن تذكروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله وليا حميدا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 ومن يكفر بالله وملائفته وكتبه ورسله واليوم الْآخِرِ فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يستخدون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون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 الله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يدعن الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالا يرام مَن نَّسَىٰ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُزَجَّبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَٰهَ وَمَن يطلن الله فلن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا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 ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ان الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين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 الله سميعا عليما إن تبقى خيرا أو أو تعفوا عن فإن الله كان قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله أن يتركوا بين الله ويقولون ويكونون ببعض ونكفر ببعض ان يتخلوا بين ذلك سبيلا أولئك هم كافرون حقا وأعتدنا للكافرين كافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورد ولم فلقوا بين أحدهم أولئك سوف يؤسي وَكَانَ اللَّهُ وكان الله يسأل كاهي الكتاب أن تنزل عليك كتابا من السماء فقد سألت أكثر من ذلك فقالوا ألن الله جهرة, فقالوا ألن الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بذل ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم بينات لما اتخلوا العجل من بعد ما جاء أشهر بينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوق الطور بالتاق وقلنا له دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعجوا بالشبت وآخذنا منهم ميتاقا فَبِمَا نَقُضِهِمْ مِنْ تَاقًا وَكُفْرٍ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمْ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ وَقَيْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْشٍ بل صبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفنهم وقولهم على مرم بهدانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيد بن مريم رسول الله وما قتلوه وما قلبوه وما وما ولا في شدها لهم وإن الذين اختنفوا فيه في وإن الذين اختلفوا بيهن في شك منهما لن نعلم من السباع الظن وما قد نقنا بل رفع الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن أهل كتاب ما لهم من النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين عَلَيْهِمْ حرمنا عليهم طيبات أحينت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذ وقدروا عنه واتروا أموال الناس بالباطل لكافرين منهم أليماً لكن الواسعون في العين منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزن إليك وما أنزن والمطيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نيوح والنبينا بَعْدِ وأوحينا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسد وعيسى ويوسف وعيسى ويوسف وعيسى ويوسف وعيسى وعيسى وعيسى وعيسى وعيسى وعيسى وعيسى وعيسى وعيسى وعيسى وعيسى وعيسى وكفى بالله ورسلا قد قصطناهم عليك من قبل ورسلا لم نقفطهم عليك وكلم الله منك أسكنيما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرتل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعين والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا قد عصوا سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا الذين كفروا وظلمون هم يتن الله ليغفر لهم ولا ليخزيهم طريقا الا طريق جهنم طالبين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا يا ايها الناس قد جاءكم رسول بالحق ربكم فامنوا خيرا لكم وان فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ياهن الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمة إلى مريم وروح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 عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جمعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيرفيهم أجورا ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدوا فسيدخلهم, وفضل فسيدخلهم في رحمه من هو فضل ويهدي اليه صراطا مستقيما يستبقون بكم الله يخفيكم في الكلاله امر هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما كرت وهو يرزها إن لم يكن لها ولد فإن كان فَلَهُمَا فلهما مِمَّا مما ترث كَانُوا كانوا إخوةً رجالاً وإساءً فللذكر مثل حظٍ يُبَيِّنُ يبين الله لكم أن تطلوا والله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقوب أحيمت لكم بهيمة الأنعام إنها ما يتلى عليكم غير محيم الصيد وأنتم قرم إنكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القناة ولا الهدي ولا القنائد ولا آن البيت الحرام يبتغون فضلا من رب ورضوانا وإذا حللتم فضعتوا ولا يجرمنكم شنآن قم أو قدواكم عن الحرام أن تعتدوا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان والتقوى إن الله شديد الْعِقَابِ حلمت عليكم الميتة وَالدَّمُ ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموطودة والمترديه والنضيحة وما أكن السبع إلا ما ذكيتم وما بحال النتب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم في السفر. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوون اليوم اثمنت لكم دينكم واثمنت عليكم نعمة ورضيت لكم الاسلام دينا فمن في مغمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألون ماذا أحل لهم كن أحل لكم طيبات وطعام النبي نأوكم الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ويسألونك ماذا أحل لهم كن أحل لكم طيبات وما علمتم من الجوارح مكلئين تعلمون أن علمكم الله فكلوا مما أَمْسَكْنَا عليكم واجتوكم الله عليه واستقوا الله إن اللَّهَ الله سرعوا الْيَوْمَ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام النذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمخصنات من والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتم هن هجور هن محطلين غير, غير متافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في آخر دين الخاترين يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا رؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من او لامتم النساء فلم تجدوا ما انفتي المنصعيدا طيبا فامسحوا بهدوءكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكون وليتم مَنَعْتَهُمْ لَيَأْتُونَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنْهُمْ يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ مَّا يُرِيدُ لي وليتم نعمة عليكم نعمة اللَّهُ لِيَجْعَلَ حَرَجٍ يُرِيدُ الذي واسقت به إذ قلتم سمعنا وعطعنا واتقوها إن الله عليم بذات القدور يا أيها الذين آمنوا قوامين للناس شنآن أن تعدلوا قربوا التكوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأدل عظيم والذين كفروا وكذبوا في آياتنا أولئك أصحاب جحيم. يا ايها الذين امنوا اطيعوا نعم الله عليكم اذ هم قوم ان يبتغوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد اقعد الله منكم عقبني اسرائيل منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إن معكم لئن أقرتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برثني وعزرتمهم وأقربتم الله قرضا حزنا لأكفرن عنكم لأكفرن عنكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن تظر بعد ذلك منكم السبيل <تصفيق> لا قولناه وجعلنا قلبا قاسية يحركون الكلمة عن مواضعه ونسوح من مما يذكروا به ولا تزال تطنع على خاهنة إلا قليلا منهم فعط عنهم والصح ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميسى فهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاروينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وسوف ينفرهم اللَّهُ بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم وسور ما يبين لكم كثيرا ما كنتم تكفون من الكتاب ويحفو عن كثير قد جاءت من الله وكتابه مبين يهدي به الله من اتبع ركوانه سهل السلام من, من الظلمات إلي إِلَّا وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ إِنَّ اللَّهَ هو بن مريم. من, يملك مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُغْلِقَ مَا فِي حَضْرَتِنَا مَرْيَمَ وَأُمَّهَا الْأَرْضِ جَمِيعًا والسماوات والأرض وما بينهما يقلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقال في الناب والنصارى نحن أبناء الله وأحباءه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ما خلقوا بل أنتم بشر من من خلقه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المطير يا المطير قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جاءكم بشير وَنَذِيرٌ والله عَلَى كل شيء شَيْءٍ قَدِيرٌ قال موتا فَوَزْقُ رَحْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ آبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَأَتَاهُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على اعقابكم فذل فت... يا فتنقلبوا خاسرين قال يا موسى ان فيها قوما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 قالوا يا موسى إنا لن ندخلها بجم ما جاموا فيها فاذهب أنك وربك فقابنا إنا هنا قاعدون قال ربي لا أملك إنا نفسي وأخي فأفرق بيننا وبين القوم الفاتحين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض يتيهون في الأرض فلا تأس على القنفات حين واتل عليهم نبأ ابني آدم من الحق إذ ضربا كردانا من وَلَمْ من أحدهما ولم اذكر إذ قربا قربانا فتقبل من أحد ما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المستقين لئن بسدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بغافقين يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطلعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين فبعث الله غرابيه يبحث في الارض نوليه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخيه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 ومن أحيا فتأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءته أرسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم إن كثيرا من بعد ذلك في الأرض لمترفون إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ويسعون في سَبِيلِ فسادا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا الله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليتدوا به من عذاب يوم القيامة. ليفسدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا السارق والسارقه فاقطعوا ايديا وجزاء بما كتب كان من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم لم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض معذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها لا الذين يسارعون قالوا آمنا بأسواههم من الذين قالوا آمنا بأسواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين عادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعين يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تهتوا فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أيضا طهر قلوبهم لهم في الدنيا خذل ولهم في الآخرة عذاب عظيم سمعون من كذب أكالون فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم ضغوك شيئا. وان حكمت فاحكم بينهم بالكسط. ان الله يحب المكسطين. وكيف يحكمونك عندهم التوراك فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أُحْدُثُونَ يَحْكُمُ بِأَنَّ النَّبِيُّونَ النَّبِينَ الَّذِينَ هَادُوا وَالرُّبَّانِيُونَ الْأَحْبَارُ وَالرُّبَّانِيُونَ الْأَحْبَارُ بِمَكْتُبِ مُشْكِلٍ مِنْ كتاب اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فلا تخشون الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي كمنا قليلا ومن لم يحكم بِمَا بما اللَّهُ الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والسن بالسن والجرح بالصاف فمن تصدق به فهو كفار كله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأناه كهوم الظالمون على اثار بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه, وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من وعودا وموعظة للمتقين. وليحكم اهل العنجيل بما انزل الله فيه. ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الخافقون. ادعوا الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدي من الكتاب ومعيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أغواءهم عما جاءك من الحق لكل من جعلنا منكم شرعة ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولا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 واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تغنوا فعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أَو سِحْقَ يبغون الْجَاهِلِيَّةِ يَطْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا